سَمَانِيَةَ آذَ مِنَ الضَّنِّ ثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ ثْنَيْنِ قُلْ أَنَا وَأَيُّ حَرٍّ وَمَا أَمِلُّ أَنْ سَيَئِينِي أَمَّ, أم شَتَمَلَنِ نُبِيئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ لَكُمُ الْكَرِيمَ حَرٌّ مَا آمِلُ أَنْ سَيَغْنِيَنِي أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيَّ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّىكُمْ رَبُّكُمْ بِهَٰذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا جِيدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمٌ عَلَىٰ طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا إِلَّا أَن يَكُونَ مَئْ أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به فمن الضر Oh, <laughs> oh. وَعَلَنَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْأَنْعَامِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْكُمُ الشَّحْمَ وَمَا أُخِذَ مِنْهُ إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ الْغُرَابُ مَا قَوِيَ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَنَّاتُ عَيْنٍ نَّبْعٍ بِرَبِّكُمْ إِنَّ لَصَادِقُونَ